لقد بتغلوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول أذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين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 قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيدكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا قوعا أو كرها لن يتقبل من ذلك إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفاقتهم إلا أنهم كفروا كفروا بالله وبرسله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون